قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف مَا صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا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 وَلَأُقَططَِّأَدَكُمُ وَأَجُلَكُمُ مِن خِلَافِم وَلَأُصَلِبًا نَّكُ وَلَأُصَلِّبًا نَّكُم فِي جُذُوعٍ النَّخلِ وَلَ تَعَلَمأَّونَا أَشَدُّ عَذاَابَو وَأَبَقُ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 جَنَّةٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى